وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إَِّ يَبْنغًا عن دَكَكِبََحَدهُ مَا أَكِلَهُ مَا فَل تَقُلهُ مَا أُفِّ وَل تَهَرهُ مَا وَقُهُ مَا قَوْلًَا كريما